أي ربكما تكذبان، وله الجوار المنشاة في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 بسلقان فبأي آل ربكما تكذبان يرسلوا عليكما شواط من النار ونحاس فلا تتصيران فبأي آل ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كذها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 ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء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 124. وجن الجنتين دان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان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 ومن دونهما جنتان فبأي آل ربك ما تكذبان مدهامتان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما عينا لنبختان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان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 ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضري وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام